موقع الضريط إلى الله, الله يقدم قال الله لقد تغير صاحبي نعم تغير ضحكاته الوقورة تصافع ابني كان الفجر النذي وكانت من قبل ضحكات ماجلة مستهترة تصق الأدامة المشاعر نظراته الخجولة تنم عن طهر نطفاء وكانت من قبل جريئة واقحة كلماته تخرج من فمه بحساب وكانت من قبل يبعدوها ابنا وهناك تصيب هذا وتجرح ذاك لا يعبأ بذلك ولا يفتم وجهه هادئ وجهه هادئ القسمات تزينه لحية وقورة وتحيط به هالة من النور وكانت ملامحه من, من قبل فعبر عن الانطلاق وعدم المبالات والاهتمام نظرت إليه وأطلت النظر في وجهه ففهم ما يدور في خاطر فقال لعزك تريد أن تسأل ماذا غدرت وتنعب هو ذاك فصورة التي أذكرها منذ نبيتك آخر مرة منذ سنوات تختلف عن صورة الآن فتنهتد قائلا سبحان مغير الأحوال قلت لابد أن وراء ذلك قصة قال نعم وسأقصها علي ثم سجد إلي قائلا كنت في سيارتي على طريق ساحلي وعند أحد الجسور الموثلة إلى أحد الأحياء وجهت بصبي صغير يبقع من أمامي الطريق فارتبكت واختلت عجلة القيادة من يدي ولم أشعط إلا وأنا في أعماق المياح ولم أشعط إلا وأنا في أعماق المياه رفعت رأتي إلى أعلى لأجد ما تنفخن ولكن الماء بدأ يأمر سيارة من جميعنا واحد. مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح هنا تأكد أنني فان كل مفاده. وفي لحظة لعنها ثوان. مرت أمام ذهني صور سريعة متناقضة. هي صور حياة كافلة بكل أنواع العبث والهجوم. وتمثل لي الماء شبعا مقيتا. وأحاطت بي ظلمات كثيفة. وأحسست بأن أعود إلى أضواء ثقيلة مظلمة. فانتابني فزع شديد. فصرخت بصوت مكسوم يا رب يا رب. ثم يجيب المضطر إذا دعاه ودرت حول نفسي ماداً براعي أطلب النجاة من الموت الذي أطفح محققاً بل من خطاياي التي حاصرتني وضيغت علي الخنار أحسست بقلبي يكفق بالشدة فانتفت وبدأت أذيه من حولي تلك الأسباح المغيفة وأستغفر ربي قبل أن ألقاه أحسست أن كل ما حولي يضغط علي كأنما اتحالت المياه إلى جدان من العديد وقلت إنها النظاية لا محالة فنطقت الشهادتين، وبدأت أسفعد للموت فحضرت يدي فإذا بها تنفت في طراغ طراغ نمتد إلى خارج السيارة وفي الحال تذكر أن زجاج السيارة الأمان مكسور شاء الله أن ينكسر في حالث منذ ثلاثة أيام وقفزت دون تذكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الطراغ خرجت من أعمام الماء فإذا الأبواء تخبرني، وإذا بي خارج السيارة فنظرت كإذا جمع من الناس يقفون على كان في بأصرات لم أتبينها ولما رأوني ندل اثنان منهم وأخرجاني من الماء وقبت على الشاطئ ذاهلا ذاهلا عما حولي غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء كنت أتخيل السيارة وهي غارقة في الماء فأتخيلها تفنك وتموت وقد ماتت فعلا وهي الآن راقبة بنعشها أمامي لقد تخلط منها وقرش قرشت مولودا جديدا لا يموت إلى الماضي بسبب من الأسباب. أحدثت برطمة تراقص بعيداً، والهلاك في هذا المكان. هذا المكان الذي دخلت فيه الماضي، وماضي، مضي إلى البيت. إنسان آخر غير الذي خرج قبل ساعات. دخل البيت، وكان أول ما وقع عليه بطارق صور معلقة على الحائط بمستندات وراقصات وملغيات. اندبعت إلى الصور ومسكتها. ثم زميت على فريقي أبكي، ولأول مرة أبكي. أحس بالندم، أحس بالندم. تم بالباب، فأخذت الزموع تنفض ضيغة دارك من عينك، وأخذ جسمي يسقف، وبينما أنا كذلك، إذا بصوت لا طال ما سمعته هو تجاهلت، إنه صوت الله فكان لي أسمعه لأول مرة، فجلست الأذالي في كل حي ولكن إلى قوم من بلادي، منائكم على سيف الإكافل، والمسجد من الجواري قال يقولون تبعتوا أهل، وتبعت، وفي المسجد بعد أن ذيل الصلاة أعلنت صوتي، وجلست أبكي وأدعو الله أن يغفر لي خطيأتي، ومنذ ذلك الحين وأنا كرده، قلت هنيئا لك دموع الحارة، هنيئا لك دموع الحارة. وهنيئا لك الإضمام إلى قواتل عائدي قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توقفاً نصوحاً وقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائر استواضون قال عمر ربي الله عنه التوبة النصوح لن يذيب العبد ثم ينفذر فلا يعود فيه وقال الحسن البصري التوبة النصوح ندم بالقلب استخار باللتان ترك بالجوالح وإذمار بأن لا يعود وقال يحيبن معاذ علامة السائب اختاروا الدمحة وحبوا الخلفة والمحاسبة للنفس في كل همه. نفس توبنا من السنوب وكن أريد من الله كل لحظة وكل سنة أكن بقلبي معاه